واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويؤفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِلَّا يَمْكُرُ بَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتنا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هَذَا إِلَّا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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإنما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. وَإِنَّ تَخَفْنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعد لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفئلكم وأنتم لا تظلمون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 إِيَّاَعَلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِدُّ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ